إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبرين وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربّه إن طلّق كن أي يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانات تائبات قانات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا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 لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إلا ما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا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 ضرب الله مثلا للذين كفر مرأت نوح ومرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فقانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا النار مع الداخلين